Bijzonderheid en zelfstandigheid. En daarom ga ik ook mijn best doen. Omdat la in mijn En omdat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 naar نَزَّلَ مِنَ van de dag, het بِهِ بَلْدَةً de dag, بِهِ بَلْدَةً van كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم من الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لتستووا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تذكروا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وتقولوا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ سخر سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا وما كنا له مقرنين وَإِنَّا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مبين.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 ام اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وانا, وإنا على اثارهم مهتدون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 قال اولو جئتكم باهدام ما وجدتم عليه اباءكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون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 ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم لبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين we zijn er niet in geslaagd om te spreken. We zijn er niet in geslaagd om te spreken. En dat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 وَمَا نريهم من آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عهد عِندَكَ إِنَّنَا إِن فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ ينكثون ونادى فرعون في فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ لي لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِ أَفَلَا خير أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فلولا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوَرَةٌ من ذَهَبٍ أَوْ جاء مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مقترنين فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا الهتنا خير امه ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشأ لجعلنا, لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لا للساعة فلا تنترن بها واتبعون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 hij vorne, ille, zater, tater, tater, tater, o, o, o, een vriendin die zich in het leven voelt. En dat is ook een vriendin die zich in het leven voelt. En 124. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب, وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون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 ان اكثركم للحق كارهون ام ابرموا امرا فان مبرمون ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون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 ولئن سَأَلْتَهُمْ من خلقهم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ إن الله لا يقولون إن الله فأنا يؤثكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون